الفلام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن آذر الناس أن آذر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 إِنَّ رَبَكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَامٍ ثُمَّ أَسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِن شَفِيعٍ إلَّا مِن بَعْدِ إِذْنِهِ فَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم،, لهم شراب من حميم وعذاب أليم، وعذاب أليم. ما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراً وقدره منازل لتعلموا لتعلموا عدد السنين والحساب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 الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم, يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار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 بالعالمين ولو يعجل الله للناس الشر استعجلهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمه وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قائما فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضَرٍّ مَّسَّهُ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 قال الذين لا يرجون لقاء نأت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن ابدله من تلقاء نفسي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 ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون, ويقولون هؤلاء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 فانتظروا اني معكم من المنتظرين واذا اذقنا الناس رحمه من بعد ضراء مستهم اذا لهم مكر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 وجرينا بهم بريح طيبه وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج وجاء من كل مكان وظنوا وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله دعوا الله مخلصين له الدين. إن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق يا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 وَزَيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْنًا أَتَاهَا كأن لم تظن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء الذين احسنوا الحسنى وزياده ولا يرهق وجوههم قتر ولا الله اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون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 ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاءكم فزيلنا بينهم وقال شركائهم ما كنتم إيانا تعبدون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 يأتيهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم ما لا يؤمن وربك اعلم بالمفسدين وَإِن كذبوا كفط لعملي ولكم عملكم انت بريئون مما اعمل وانا عملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت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 فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون And they say, when will this vow be, if you are right. They say, I don't have a burden for myself.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 قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ Therefore, then letrah throw t him and better Wonderful from what he is sharing D encont blockchain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 أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأنه وما تتلوا منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم إلا كنا علي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 الاء ان لله ما في السماوات ومن في الارض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركا ان يتبعون الا الظن وان هم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 على الله توكلت فاجمع امركم وشركاءكم ثم لا يكن امركم عليكم غمه ثم قضوا الي ولا تضررون فان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 وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقَنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوا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 استكبروا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاء هذا ولا يفلح الساحرون قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آبانا وتكون لكم فَرَاءَوْنَا نُؤْتُونَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَال لَهُم مُوسَى قَال لَهُم مُوسَى فَلَمَّا قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين ويحط الله الحق بكلماته ولو كره مجرمون فما إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون, على خوف من فرعون وملئهم أي يفتنهم وإن فرعون لعالم في الأرض مولا من المسرفين وقال موسى يا قوم ان كنتم امنتم بالله فعلي히 توكلوا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 وقال قومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة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 سبيل الذيينَ لا يعلمم وَجزْنَ بِبَنين إرائلَ البَح فَأت في الرعونُ وَجودُ بَغي حتى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 فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك في اسال الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من المنتفرين ولا تكونن من الذين كذبوا لنكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب If it قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا church that was believed, then it would give her faith except the people of Yonus When كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا وما تعناهم حين ولو شاء ربك لامن من في الارض كلهم جميعا تكره الناس حتى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 So that is the truth that we have to protect the believers. Say, O dear people, if you are in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 من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين